لقد استكبروا في أنفسهم وعتورتوا كبيرا يَوْمَا يرَو الْمَل إِكَ تَلَابُ شر يَوْمَائِذ للِمُجرِمِينَ وَيَقولُوا نَحيرَ مَّ حجُورَ يَومَا يَرُونَ المَل إِكَ تَلاابُ شرَا يَوْمعذِ للمجمينَ وَيكُوا نَحي نحور وَقمنَا فجعلناه هباء منثورا وقدرنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أحام الجنة يوم أبي الخير مستقرا وأحسن مكيلا ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشفق الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مع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 وَك ماتخَذُ هذا القُرآانَ محدور وَكذَلِكَ جعلناالِ كلُنَ بِ النادُ وَم مِنَ المُجرمين وَكذلكَ جعلمال كلُ بارُ وَم مِنَ المجمين وَكفَابِ رَبّكَه يَ وَنَصور وَكفَابِ مّكَه النصير وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله كذلك المثبت به فؤادك ورثلناه ترفيلا ورثلناه ترفيلا